صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الأمين ونحن على ما قاله ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا ورازقنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا من الشاهدين وله من الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمدنا وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وَجعلْتَهُ مهَمِنًا علىى كلكِتاباب أَزَلْتَ وَفرُْقَانًا فَلَغْتَ بهِهِ بَيْ حَلَِكَ وَحرامِك وَمِزَانَ قصطِ ال لا يَحيدعَ الْ الحَقِّ مَنطيق لِسانان وَضَوهُدَ ال لا تُقْبِّبهات نورَ برهان وَوعلَمَ نَنجاتِ ال لا يَضِلُّ مَنْ أأَمَّ قَصددَ سَُّتي ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا ربنا يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا ربنا يا الله ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وَتَقْفُو بِنَا آثَارَ الَّذِينَ اسْتَضْبَحُوا بِنُورِهِ وَلَمْ يُلهِهِمُ الْأَمَلُ فَيَقْتَطِعَهُمْ بِخَذَائِعِ غُرُورِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي مُؤْنِسًا وَلِأَقْدَامِنَا عَن نَّقْلِهَا إِلَى الْمَعَاصِي حَبْسًا ولألسنتنا في الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ناشرا وبناءنا خلود الأبد في جنات عدن وافدا كريم اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السياق وعلز الأنين إذا بلغت الروح التراق وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب وقيل مراق وزاف لها من دعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة وكانت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى يوم التلاق اللهم بارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثراء واجعل للقبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافتح بالقران العظيم ضيق مداخلنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك بموبقات جرائننا واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم يوم العرض عليك وَثَبِّتْ عِنْدَ الطِّرَابِ جُسُورَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيْهَا زَلَّتْ أَقْدَامُنَا وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهًا وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهًا وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهًا إِذَا اسْوَدَّتْ وُجُوهُ الْعِصَاةِ فِي مَوْقِفِ أتراك تغل إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها سيدي لا منا منها عليك أم تراك تصم بين أطباق جهنم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك أو تطمس بالعما ظُلَمِ ظلم مهاوي جهنم أبصارا بكت إليك خوفا من وَفَزَعًا مِنَ من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماع حتى صدقت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زللها وعفارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا ربنا في هذه الساعة الشريفة عند ختم القرآن العظيم بالعسمة والتوفيق يا كريم اللهم إن عبيدك بن عبيدك بن إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 اللهم لا سأل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا لذا شيئتا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرّا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنها يا رب العالمين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وأن ترزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاقة ونعوذ بك من السمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم والبرس والجنون والجذام وسيء الأسقوم اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا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 اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا اللهم إنا نعوذ بك من الهدم والتردي ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت مدبرين في سبيلك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى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 واجعلنا لك من المخبتين إليك أواهين منيبين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف المبتلين واكشف الضر عن المكروبين يا منتهى العائبين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعوة المضطرين وكاشف الكرب يا رب العالمين اكشف الضر عن المكروبين وعاف المبتلين وأمن الخائفين وآوي المشردين اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم ارضى عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم ارضى عن الأئمة الحنفاء اللهم وارض عن نبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين اللهم وارض عن آل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وارض عن المهاجرين والأنصار وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وارض عن الأئمة الأعلام القرآن. اللهم وارض عن الإمام نافع وابن كثير وابي عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفل ويعقوب وخلف اللهم وارض عنهم وعن مشايخهم وعن تلاميذه وعن من أخذوا منهم ومن أخذ منهم يا رب العالمين اللهم وارض عنا معهم برحمتك واحشرنا في زمرة المتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين